الله أكبر ا ل ل ن ا ب ا ل م ي للعلوم ا ل ا يوم ا ل د ي ن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 ت موسوعه ا ث ل م م ي ن ة م ا أ ص ح ا ب ا ل م ي م ن ة وأصحاب ا ل م م ما ش أ أصحاب ة ا ل م ش أ م ة و ا ل س ا ب ق و ن ا ل س ا ب ق و ي ه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 باكهة كثيرة لا كثيرة م ق ط و ع ة و ل ا ل ن ا ب ل س ر للعلوم ا ن ا أ ن ا م ي ه اسماء ف الله الحسنى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 ق ا كريم انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أ اذا متنا وكنا ترابا وعظاما اانا لمبعوجون أو آباء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 ولقد علمتم ا ل ن ش أ ة الاولى فلولا ت ذ ك ؤ و ن أ ف ر أ ي ت م ما تحرثون أ أ ن ت م تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء ج تبكهون تبكهون ن افرايتم الماء الذي تشربون اانتم ان تكونوا ر م لولاه اموركم ل ذ ي ت ش ر ن أ أ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 وتجعلون ر ز ق ك م أنكم ك ت ذ ب و ن ف س و ل ه النابلسي للعلوم ن ن و أ ت حينئذ تنظرون ونحن تنظرون أقرب إ ل ه منكم ولكن ل ا تبصرون س ل و ا م ي ه وإن ن ك ت م غير مدينين ر ت ج ع و ن ه ا إ ن كنتم ص ا د ق ي ن إن كان من فأما ا ل م ق ر ب ي ل ر و ح و ر ي ح ا ن ل ا ن ع ي م وأما م ن أصحاب ا ل ي ي م ن ف س ل ا م من لك أ ص ح ا ب ا ل ي م ي ن إن كان من وأما ا ل م ك ب ي ن ا ل ض ا ل ي ن فنزل و م إن ه ذ ا ل ا حق ا م ي ه فسبح باسم ربك العظيم الله اكبر